يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ صلاة فانتشروا في الأرض وابكروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم 119. وإذا رأوا تجارة أولى وإن فضطوا إليها وتركوك قطر وَ خ ممن ج وَلهَّ خز بسم اللهه الرحم لل اِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ والله يشهد ان كن الرسول هو وما يشهدوا ان المنام دو ان سهيل الله أنهم آمنوا ثم كفروا فاقبع على قلوبهم فهم لا يفقضون وإذا رأيتهم أحجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسجدين يَحْسَبُونَ أَنَّ صِرَاحَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ رُمِلٌ عَدٌ رَفَحَذُهُمْ لأنه <تصفيق> سكون